قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحادي ويتم نعمته عليك وعلى كما تم على أبويك من قبل كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للناس قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف وأطاحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده خم صالحين قال قا وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات مكتملين. قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإن له ناصح. أرسلهم على غدير يرع ويلعب وإن له لحاظون قال إني لا يحزنني لي أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة ja